يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويجلد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرْيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَدَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَدَّعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَارٍ كَافِرٌ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 الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء